أيها المستمعون الكرام من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بني أمي الكبير ما زلنا ننقل لحضراتكم تفاصيل الاحتفال الديني الذي يحييه كبار المقرئين في مصر الشقيقة أيها المستمعون الكرام الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم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 Kaffa jämn رحبت رب بك عبده زكريا إِنَّ Och står du så själv och lämnar kompensen In... وكانت امرأتي عاقرا venir Jag <S3élan> har <ici> Wow oh. Bajo يا يحيى خذ الكتاب i I'm yes. just Qadat, anna, ja kun de gula, och han jämnser Qala rabbu ki huwa aliyya очку Qualse are Unsinn som Well No <laughs> roll Tark i sarih aquli inni nazzaltu lir وبح صِرَاطَ مَنِ اسْتَقِيمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الشمس قويرا وإذا النجوم قدرا وإذا الجمال سيرا وإذا العشار طيلا وإذا الوحوش عشرا وإذا البحار سجرا och då nuförtiden, och då det är möjligt, What is علمت نفس ما Och du som och فسإنه لقول رسول كريم في قوة عند في العرش ولا قد Oh, a. In no